توقفنا امس يا عم عند نهاية الآية الخامسة والأربعين بعد المئتين من سوره البقرة حيث شرح الإمام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن قوله تعالى والله يقبض ويبسط عام في كل شيء فهو القابض الباسط أما قوله تعالى وإليه ترجعون فوعيد أي أنه سبحانه يجازي كلا بعمله سبحانه سبحانه والآن يا ولدي نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم طر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل والملأ الأشراف من الناس كانهم ممتلئون شرفا وقال الزجاج سموا بذلك لأنهم ممتلئون مما يحتاجون إليه منهم والملأ في هذه الآية القوم لأن المعنى يقتضيه والملأ اسم للجمع كالقوم والرحط والملأ أيضا حسن الخلق ومنه الحديث أحسنوا الملأ فكلكم سيروا أخرجه مسلم وقوله تعالى من بعد موسى أي من بعد وفاته وقوله تعالى اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا قيل هو شمويل بن بال بن علقمه ويعرف بابن العجوز ويقال فيه سمعون لأنها دعت الله تعالى أن يرزقها الولد فسمع دعاءها فولدت غلاما فسمت سمعون تقول سمع الله دعائي والسين تصير شينا بلغة العبرانية وهو من ولد عقوب وقال مقاتل هو من نسل هارون عليه السلام وقال قتادة هو يوشع بن نون قال ابن عطية وهذا ضعيف لان مدة داود عليه السلام هي من بعد موسى عليه السلام بقرون من الناس ويوشع هو فتى موسى وذكر المحاسبي ان اسمه اسماعيل والله اعلم وهذه الايه هي خبر عن قوم من بني اسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو فطلبوا الاذن في الجهاد وان يؤمروا به فلما أمروا كع أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين اميتوا ثم أحيوا والله أعلم وقوله تعالى نقاتل بالنون والجزم وقراءة جمهور القراء على جواب الأمر وقرأ الضحاك وابن أبي عبله بالياء ورفع الفعل فهو في موضع الصفة للملك وقوله تعالى قال هل عسيتم وعسيتم او عسيتم بالفتح والكسر لغتان قال ابو حاتم وليس للكسر وجه وبه قرأ الحسن وطلحة قال مكي في اسم الفاعل عسن فهذا يدل على كسر السين في الماضي والفتح في السين هي اللغة الفاشية ومعنى هذه المقالة هل أنتم قريب من التولي والفرار وقوله تعالى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال الزجاج ألا تقاتلوا في موضع نص أي هل عسيتم مقاتلة وقوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قال الأخفش أن زائدة وقال الفراء هو محمول على المعنى أي وما منعنا كما تقول ما لك ألا تصلي أي ما منعك وقيل المعنى وأي شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله قال النحاس وهذا أجودها وان في موضع نصب وقوله تعالى وقد أخرجنا من ديارنا تعليل وكذلك وأبنائنا أي بسبب ذرياتنا وقوله تعالى فلما كتب عليهم أي فرض عليهم وقوله القتال تولوا أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب وأن نفوسهم ربما قد تذهب تولوا أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم وهذا شأن الأمم المتناعمة المائلة إلى الدعا تتمنى الحرب أو الانفه فاذا فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبيها وعلى هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا رواه الأئمة ثم أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى واستمرت عزيمتهم على القتال في سبيل الله تعالى والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العظيم صدق الله قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوط ملكا أي أجابكم إلى ما سألتم وكان طالوط سقاء وقيل دباغا وقيل مكاريا وكان عالما فلذلك رفعه الله على ما يأتي وكان من صد بن يامين. ولم يكن من صد النبوة ولا من صد الملك وكانت النبوة في بني لاوي والملك في صبت يهوذا فلذلك انكروا وطالوت وجالوت اسمان اعجميان معربان ولذلك لم ينصرف وكذلك داود والجمع طواليت وجواليت ودواويد وقوله تعالى أنا يكون له الملك علينا أي كيف يملكنا ونحن أحق بالملك منه جروا على سننهم في تعنيتهم الأنبياء وحيدهم عن أمر الله تعالى فقالوا أنا أي من أي جهة ونحن من صد الملوك وهو ليس كذلك وهو فقير فتركوا السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى احتج عليهم نبيهم بقوله إن الله اصطفى أي اختاره وهو الحجة القاطعة وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء فتضمنت بيان صفه الإمام وأحوال الامامه وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنها متقدمة عليه لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منتسبا وقد نضى في أول الصورة من ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويغني وهذه الآية أصل فيها وقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء ذهب بعض المتأولين إلى أن هذا من قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل هو من قول شمويل وهو الأظهر قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج فأراد أن يتمم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه فقال الله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال منهم إن آية ملكه ويحتمل أن يكونوا سألوه الدلالة على صدقه في قوله إن الله قد بعث لكم طالوط ملكا والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله